هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وهل الأفضل أن يقال ولا يعبد الله إلا بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لا شك وهو عليه الصلاة والسلام القائل ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وإذا كان كذلك وزدت عليه والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى تبين لك أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قلت فيه مبلغ أو قلت فيه شارع فهو شارع عن الله بأمر الله تبارك وتعالى كما قال إني أوتيت القرآن ومثله معه فلا بأس بذلك فلا يشرع استقلالا وإنما يشرع تبعا لما أمره الله سبحانه وتعالى به وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية حينما سئل هل يصح أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الشارع بين ذلك غاية البيان ملخصه ما ذكرته لكم نعم